بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلها هذا هو النوع الثالث عشر والرابع عشر العالي والنازل الإسناد العالي والإسناد النازل أولا ينبغي أن تعلموا بأن الإسناد من خصائص هذه الأمة ولذلك قال العلماء بأنها خصيصة وفضيلة وفاضل لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة كما سبق أن قلنا كما سبق أن قلنا وفعلى المسلم إذن أن يعتمد عليه في نقل الأحاديث والأخبار وحتى اعترف بهذا أعداء الله تعالى وقد قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا من تأخذون دينكم وهذا في صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم لأن ما أورده مسلم الأحاديث المرفوعة طبعا يعني في المقدمة مش هو على نفس الشرط اللي عنده في الصحيح يعني ربما في المقدمة في أحاديث ضعيفة وقال يعني هذا العلم دين هذا العلم دين فانظروا عمن من تأخذون دينكم ولاحظوا إذا كان هذا العلم اللي هو الإسناد دين فينبغي ويجب على الإنسان أن يتحرى فيه ولينظر بدقة عما ياخذ دينه هل هذا الرجل الذي يأخذ عنه ثقه أم غير ثقة هل ضابط؟ انا غير ضابط ولذلك ينبغي دائما ان يكون شيخك من اهل السنه ولا يكون من اهل البدع من أهل البدع ولا فيما يكثر فيه الشيوخ فيما يكثر فيه الشيوخ ولاحظوا ايضا مما ورد في هذا ان ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، فلا يؤخذ حديثهم. وهذه مسألة الروايه عن المبتدع سبق الحديث عنها، فمن العلماء من قال بأن المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة لا يروى عنه ولا يقبل خبره بتاتا وأما إذا كان أيضاً إذا كانت بدعته يعني إذا كان يدعو إلى بدعته. مبتدع يدعو إلى بدعته ويروي ما يقوي بدعته فهذا لا يروى عنه لكن إذا كانت البدعة يعني مفسقة لا توصل إلى الكفر فهذا الذي اختلف فيه العلماء هذا الذي اختلف فيه العلماء ومثلا الخوارج بدعتهم غير مكفرة إن على القول بأنها غير مكفرة فلا يروى عنهم ولذلك روى البخاري ومسلم عن بعض الخوارج وكذلك لاحظوا يعني أن البخاري ومسلم أن البخاري ومسلما أخرج لاسماعيل بن أبي اويس وهذا معروف من أهل البدع بل من أشدئه البدع من أشدئه للبدع لألي السنة مع أنه أخرج له البخاري ومسلم وأخرج البخاري ومسلم وأخرج مسلم أيضا في بعض الأحيان مما لم يخرج له البخاري أو العكس أخرجوا لي ناس من الجهمية من الجمия حتى إن شيخ الإسلام يقول في الجواب عن ذلك إنهم قد توثقوا بما نقل من أجل شواهد علمه أو يسوقونها في نفس الباب أو يسوقونها في نفس الباب يعني ككل حديث يعني صح من باب آخر ولكن هذا الرجل تأكدوا على أنه لا يكذب في الحديث لا يكذبوا في الحديث ولذلك قال طاووس قال إن فلانا حدثني بكذا وكذا هذا سليمان موسى قال قلت لطاوس إن فلان حدثني بكذا وكذا فقال إن كان صاحبه مليا فخذ عنه إيش معنى مليا يعني إذا كان صاحبك الذي تذكر ثقة ضابطا متقنا يثق بدينه ويعتمد عليه فخذ عنه يعني كأنه أخذ من الملاء الملاء في المال والمالي في المال هو القادر على الوفاء يعني هو اللي ما كيماطلش عنده قدرة على الوفاء إذا كان عنده مال ولهذا يقال له المالي معناه الثقة الأمين الحافظ الذي يتحمل ولذلك أيضا لاحظوا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت سفيان ابن عيينة عن مصعر قال سمعت سعد ابن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله إلا الثقات يعني لا نقبل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات إلا الرواة ثقات أما من ليس بثقة فلا يؤخذ عنه الحديث وعبد الله بن مبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وهذا بعضهم رفع هذا الآثر والصحيح أنه موقف على ماذا؟ موقف عن عبد الله بن المبارك وقد ذكره الإمام النووي وذكره أيضا مسلم قبله في ماذا في مقدمته في مقدمته وكما كان يقول عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم بيننا وبين القوم القوائم يعني كما ذكر مسلم قال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن ابي رزمه قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم ماذا يعني بالقوائم يعني الاسناد الإسناد وعبد الله مبارك يقول أيضا يعني لما قال له أبو إسحاق إبراهيم معيس التلقاني يا لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عم هذا عم من تروي هذا الحديث يعني قال قلت له هذا من حديث الشهاب بن خيراش فقال ثقة لكن عمن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف ما دام في مفاوز فماذا يكون هذا الحديث يكون هذا الحديث معضل يعني هو الذي سقط منه راوياني على التوالي على التوالي إذن في الحديث معضل مردود لا يقبل لكن الصدقة ليس فيها اختلاف يعني النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الصدقة على الوالدين ومثلا أنتم تعلمون حديث سعد بن عبادة وهذا حديث رواه البخاري من حديث ابن عباس أيضا وحديث الراجل الذي قال يا رسول الله إن أم اقتتلت او افتتلت نفسها لو تكلمت لا تصدقت فأتصدق عنا قال نعم وهو في الصحيحين من حديث عائشة اذا ليس في لكن ليس في الصدقه اختلاف لكن ان تقول عن فلان عن رسول الله عن الحجاج عن رسول الله فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فاوز تنقطع فيها اعناق المطي وكما قال ايضا محمد قال سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف هذا في بيان واضح أن من سب السلف يخشى منه الكذب ليروج لماذا؟ لسبه فلذلك كان يقول هذا على رؤوس الناس رؤوس الناس يعني كل من سب السلف ما كانوا يأخذون عنه الحديث ما بالك بمن يلعن الصحابه وما بالك بمن يكفرهم وما بالك بمن يلعن ابا بكر وعمر وما بالك من يزعم انهما مات على النفاق وما بالك من يلعن سائر الصحابه سائر الصحابه اذا رايت مثل هذا فينبغي أن تقول على رؤوس الناس هذا الذي قاله هذا الرجل العظيم المجاهد المحدث الزاهد الوارع عبد الله عبد المبارك ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بل ينبغي أن تصرح له أن تصرح للناس أن تصرح لهم بأن هذا الرجل يسب السلف فينبغي أن لا يؤخذ عنه الحديث ينبغي أن لا يؤخذ عنه الحديث ولذلك قال يحيى بن سعيد يعني ذكر في آثار ذكره الإمام مسلم في المقدمة ذكر أن يا أبو النظر أن أبو النظر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل أبو عقيل هذا صاحب أبو هيا قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى ابن سعيد فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج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 أن يسأل الرجل فيجيب بجهل بل مفروض أن يتحرز من الإجابة وأن يقول فيما لا يعلم الله أعلم لأن القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب كما هو معلوم قد قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول عليه بغير علم من أكبر الذنوب مقارنا بالشرك العياذ بالله ثم قال له أو اخذ عن غير ثقة يعني الأخذ عن غير ثقة كالبناء على غير أساس أو الأخذ عن غير ثقة ذنب وكبيره ذنب وكبيره يعني ينظر دلالة الاقتران هنا وكذلك هذا صاحب بوهية أيضا أبو عقيل قال بأن أبناء لعبد الله بن عمر سألوا عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحيى بن سعد والله إني لاعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل وشهدهما أبو عقيل الصحى لأنه بفتح العين. أبو عقيل يحيى ابنه المتوكل حين قال ذلك. يعني ما سؤلا. ما سوى بعضهم يذكر يذكر البعض أن القصة وقعت لابي هريرا أيضا. يعني يذكر القصة أيضا عن أبي هريرا. وايضا هناك آثار أخرى في مثل هذا أن أهل العلم كانوا يقولون الأخذ عن الثقة هو بناء على أسس صحيح وأسس سالمة وأما الأخذ عن غير ثقه فبناء على غير أسس لأن غير الثقة لا يثق بخبره فإذا أخذت عنه واعتمدت على روايته فقد قلت على الله بلا علم بلا علم ولذلك يقول يحيى بن سعيد سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا عيين عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه يسألني عن هذا الرجل الذي يعني تكلم في علماء الحديث قال أقول عنه قال قل أخبر عنه أنه ليس بثقة أخبر عنه أنه ليس بثقة كأن الرجل تورع وخاف لان هذا ماشي من من باب الغيبه حتى اذا كان من باب الغيبه فهذا جائز لماذا لانه فيه صيانه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يدخل فيها الدخلاء والضعفاء والكذابون والمبتدعه وقال أيضا عبيد الله بن سعيد سمعت النظره يقول سؤيل بن عون عن حديث اللي شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه يعني أخذته الألسينة تكلموا فيه وقد قلت في شفاء التبريح بمعنى نزكوه يعني تركوه نزكوه أي بمعنى تركوه هكذا كل فتى هكذا كل فتن, فتن ينبي سفوه وكذلك قال شعبه وقد لقيت شهرا فلم اعتد به فلم به. وكذلك هناك أفر كثيرة أو رضع الإمام مسلم في كتابه أو مقدمته لصحيحه مقدمته لصحيحه وهذا أيضا سفيان الثوري يقول إن عباد بن كثير من تعرف حاله لما سئل يعني قال عبد الله بن مبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فطرأ أن أقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيا بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه يعني كان رجل وارع والرجل يعني من أهل العبادة والرجل من الصالحين ولكن أقول لا تأخذوا عنه لا تأخذوا عنه وكان يقول أيضا هذا عباد بن كثير فحضاروه كما كان يقول شعبة. شعبكن يقول إذا انتهى إلي يقول لهم هذا عبدن كثير فاحضاروه, فاحضاروه وأيضا دائما كانوا يقولون بأن هذا الرجل لا يؤخذ عنه الحديث فكانوا يتحرون لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يحذرون الناس من المبتدعاء ومن الوضاعين والكذابين وقد يقول القائل كيف يكون هذا من الصالحين ومع ذلك يعني لا يؤخذ عنه الحديث الجواب نعم أنتم تعلمون أن محمد بن الحيا بن سعيد القطان عن أبي قال لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث أكذب منهم في الحديث هذه ماشي مبالغة كما زعم بعض الشيوخنا بل الصالحون تغرب عليهم الغفلة وسلامة القلب والثقة بالناس فيروون عما ليس أهل الرواية عما ليس ولكن مشي هذه السيمة لكل الصالحين وقد استثنى العلماء من ذلك الفوضيل بن عياض وابنه وابنه عليا استثنوا من هذا واستثنوا بعضهم وقد قال أيضا لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب هذا توجيه طيب يعني انهم ما كي ما كي قصدوش ما كي لا هذا يجري على لسانهم أنهم يشتغلون بالعبادة يشتغلون بالعبادة ويثقون بكل الناس ويثقون بكل الناس وربما اذا حدثوا حدثوا بحفظهم فاتوا بالطامات فاتوا بالطماط ولذلك قال العلماء لا يخذوا عنهم وحتى إن إنهم حذروا من احاديث مثل هذا إذا وقعت على حديث صالح فقد وقعت على خزفة منكسرة خزفة منكسرة والإسناد سلاح المؤمن وهو طبعا من لم يكن له سلاح بماذا يقاتل والإسناد مرقات مرقات يعني سلم يصعد الإنسان إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الإسناد العالي كذلك السلف كانوا يطلبون والإسناد العالي وإسناد العالي طلبه سنة كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه طلب الإسناد العالي سنة عم من سلف وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون من الى المدينه ليأخذوا عن عمر ويسمعوا منه ومن ثم استحب العلماء الرحلة في طلب العالي الإسناد العالي أو في طلب الأحاديث بصفة عامة, بصفة عامة وأنتم تعلمون أنه ثبت الرحلة من بعض الصحابة كابي ايوب وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء وغيرهم رحلوا, رحلوا من أجل حديث رحلوا من أجل حديث إذا فالإسناد العالي سنة كما يقولون سنة طلبوا الإسناد العالي سنة عمن ماذا عمن سلف, عمن سلف وطبعا كانوا يقولون النزول شؤم النزول شؤم كما يقول ابن المديني إمام, الأئمة، إمام البخاري شيخ البخاري فكان يقول النزول شؤم قيل ليحياء بن ماعين في مرض موته ما تشتهي يعني أي شيء تشتهيه قال بيت خال واسناد عالي الله أكبر هذه الإم العالية بيت خال واسناد عالي يكون الإسناد قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أحد الشيوخ او من أحد الشيوخ ولذلك لاحظوا النازل حينئذ يكون يعني اقل درجه والعالي يكون ابعد من ماذا من الخطا والخلل الا في بعض صوره كما سياتي ان شاء الله في بعض الصور هذا ممكن ماذا ممكن فهذا السلف كانوا يشتون ماذا بيتا خاليا واسنادا عاليا واسنادا عاليا إذن فهذا معنى أن الإسناد العالي سنة معروفة عند, السلف، معروفة عند السلف فما معنى الحديث العالي وما معنى الحديث النازل وما معنى العالي لغة وما معنى النازل لغة وما معنى العالي استراحا وما معنى النازل استراحا أولا مما ينبغي أن يعرفه طالب الحديث أن هذه التعاريف تعين الطالب على فهم المتن وعلى فهم أنواع الحديث وعلى فهم أنواع الحديث والتفريق بينهما يعني مثلا التفريقة بين العالي والنازل والأصل أن العالي أفضل ولكن ينبغي أن تفهم أن في بعض صوره النازل أفضل, النازل أفضل إذا كان فيه مزية عن العالي فالعالي لغة العالي هذا العالي اسم اسم مفعول ولا اسم فاعل ولا صفة مشبهه ولا ماذا اسم فاعل نعم احسنت اسم فاعل من العلو من العلو واذا شئنا ان نعرفه يعني نقول ضد النازل ضد النازل العالي ضد النازل فتعريفه هنا بالضد والضد يظهر حسن والضد وبضدها تتميز الاشياء الاشياء تعرف باضدادها وسبق ان بينا لكم في علم النحو أن الاشياء تعرف بحقائقها وتعرف بانضادها وايضا تعرف تكون بالحقيقه وبالضد وبالمثال وبالانواع, وبالأنواع فهنا بالضد بالضد يعني العالي اسم فاعل يعني ضد النزول من العلو يدل على علو علوه الى وقربه من النبي عليه الصلاه والسلام او قربه من شيخ شيخه هو قربه من صاحب الكتاب يعني من الكتب السته أو الخمسة المعتمدة والنازل اسمه فاعل أيضا من النزل عكسه ضده ضده العالي, ضد العالي هذا معنى فالإسناد العالي, الإسناد العالي يعني الحديث اللي كنسميه عالي هو الذي قلت رجال رو رواياته رواطه يعني رجال رواياته يعني هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة لماذا بالنسبة إلى النازل بالنسبة إلى حديث آخر يرد بذلك الحديث يرد بذلك الحديث نفسه بعدد أكثر بعدد أكثر فلذلك من عرفه كنقولوا. كنقولوا كل حديث قلت رجال سنده فيسمى عند علماء الحديث عالياً والذي كثرت رجاله يعني رجال سنده فيسمى عندهم نازلا يسمى عندهم نازلا يعني ولذلك المعتبر في الأساند الحديثية العلو لماذا شن السبب ليقل الخطا يعني في الأساند أما الصوفياء فعكسوا وخالفوا الحديث كعادتهم ان المبتدعاء يعذبهم الله بالمخالفات الشرعيه فقالوا بأن النزول أفضل يعني فيها تعم فيه البركه بكثرة الرجال بكثرة الرجال والصحيح أن العلو دائما أفضل العلو أفضل ولكن في بعض الصور كما سيأتي إن شاء الله أن النازل أفضل من العالي والنازل هو كله من كثرت رجال رواياته يعني هو ضد ماذا ضد العالي أن سند الحديث كلما كان أقصر كان أسلم من الخطأ وكلما كثر الرجال في السند رجال السند كثر احتمال ظروف الخطأ مما لو قصر مما لو قصرا إذن ولذلك لاحظوا النازل الأصف فيه أن يكون أفضل عفوا أن يكون فيه أقل والعالي العصر فيه أن يكون أفضل لكن الأسباب التي ذكرنا قد يكون النازل أو النزل أفضل احيانا وذلك إذا تميز اسناده بفائدة اسناديه مثلا بأن يكون رجال السند يعني النازل أوثق أو أحفل أو افقه او اعلم او يعني كونه أو كونه متصلا بالسمع بينما العالي عكسه فانا ذاك يكون النازل والنزول افضل من العالي لان سند رجال النازل فيه فائده وما هي هذه الفائده رجال سند النازل سقاط وحفاظ وفقهاء وسندهم متصل بالسماع بالسماع خلاف ما في سند العالي في سند العالي وفي العالي ايضا كما سياتي حضور أو اجازه أو مناولة أو تساهل من بعض الرواطي في الحمل فنفهل الحالة هذه كي يكون نازل ليس بمذموما ولا نقول بأنه مفضول بل يكون هو الفاضل يكون هو الفاضل مش بكونه قريبا إلى النبي أو قريبا إلى شيخ شيخين لا للمزايا التي ذكرنا من كونهم ثقات وحفاضا وفقهاء ومتصلا بالسمع متصلا بالسماء وأيضا يعني قد يكون العالي يعني جاء بمذاهب الاجازه أو المناولة أو تساول من بعضه رواته في الحمل فيكون انذاك النزول أفضل من العالي فالنازل يكون فاضلا وليس مفضولا انذاك وقد قال هذا غير واحد من علماء الحديث ومن آخرهم السلفي, السلفي قال والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق عند النظر والتحقيق وانبع على ذلك الحافظ العراقي بقوله وحيث ذم فهو لم يجباري والصحة العلو العلو عند النظاري العلو عند النظاري وإمام الأئمة وهو ابن المبارك معروف بجهاده ومعروف بوارعه وعبادته وزهده وبحفظه, وبحفظه وبجرأته في الحق يعني يقول ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جوده الحديث صحة الرجال ما قال السلف ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقادي بل علو الحديث عند اولي حفظ والإتقان صحة الاسناد ولذلك ألف الحافظ أبو القاسم الصمرقندي كتابا عظيما تدرون بماذا سماه سماه ما قارب سنده من حديث وأيضا الحافظ ابن القيسراني ألف كتابا ايضا يعني غايه في الروعه في سماه العلو والنزول في الحديث العلو والنزول في الحديث و انتم تعلمون أن كثير من الصحابه يعني بلها التابعين وبلها تابع التابعين يعني رحلوا في طلب الاسناد العالي اسناد العالي وقد سبق اندينت لكم من من بعضهم او ذكرت بعضهم كابي ايوب وكجابر بن عبد الله وكابي الدرداء وغيرهم وغيرهم أما فيما يتعلق بالتابعين وبتابع التابعين فالأمثلة كثيرة أمثلة كثيرة إذا هذا هو فيما يتعلق بماذا في الفرق بين العالي والنازل في فالعالي طبعا أفضل والنازل أقل يعني العالي لماذا قلنا بأنه أفضل شنو السبب لأن العالي يكون أبعد من ماذا أبعد من كثير من الخلل والخطأ والنسيان ولأنه يكون أقرب إلى صاحب الشريعة ولذلك كلما قل عدد الرجال بالنسبة إلى سند آخر فيكون أكثر يكون أفضل يكون أفضل مفهوم هذا هو يعني فلذلك قالوا العلو أفضل العلو أفضل يعني, يعني كيكون قريب كيكون بعيد أيضا من الاحتمال وبعيد من الخلال وبعيد من الخطأ لكن إذا وجدنا المزايا من كون الرجال النازل ثقات وحفاظا وافقه ومتصل بالسماع وأفضل من رجال العالي فان ذاك يكون النازل أفضل ولا نقول حين ذاك بأن النازل مفضل بل نقول النازل أفضل النازل أفضل فتنقلب الصورة وينقلب الحكم وينقلب الحكم وقد قسم العلماء الحديث العالي إلى أقسام خمسة قسموا الحديث العالي إلى أقسام خمسة يعني بعد أن بينا الفرق بين النازل والعالي النازل والعالي قلنا الآن العالي أو العلو ينقسم إلى خمسة أقسام، ثم هذه الأقسام الخمسة تنقسم إلى قسمين، قسم الأول مطلق عالي مطلق والباقي عالي نسبي العلو النسبي العلو المطلق والعلو النسبي والعلو المطلق هو اللي يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أفضل واجل أقسام العلو يعني العلو المطلق العلو المطلق هو افضلها يعني هذا اللي كيكون قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط يكون أفضل بشرط كما قلنا إذا ورد بسند صحيح إذا ورد بسند صحيح وكان الرجال بيلو ثقات والأفضل يكون حفاظا ويكون أيضا فقهاء هذا أفضل لكونه ورد بسند صحيح لكن إذا كان ورد بسند أقل من رواية النازل فيكون النازل أفضل علاش قلنا بسند صحيح لاحظوا لأن إذا كان بسند ضعيف يعني في إشارة إلى أنه إذا كان بسند ضعيف لالتفات إلى علوه آنذاك ولا سيما إذا كان فيه من اتهم بالكذب أو من قيل فيه بأنه مترك قال بعضهم في طلعة الأنوار أفضله الدان من النبي إذا يجي بسند قوي أفضله الدان من النبي إذا يجي بسند قوي يعني يكون هو إذا جاء بسند قوي هو الأفضل الأفضل هو الذي يكونه أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا النوع اللي يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف صحيح رجال وثقات وأزد إذا كانوا حفاظا وكانوا فقهاء إذن هذا أفضل الأنواع الخمسة أو الأنواع المعروفة فهو العلو المطلق وهذا أجل الأقسام القسم الثاني وهذا هذا العلو إيش؟ العلو المطلق يسمى العلو المطلق والقسم الثاني العلو النسبي والباقية كذلك العلو النسبي لأن واحد زولو علو مطلق والعلو النسبي يعني بحال إذا كان قرب من إمام من أئمة هذا الشعب أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى يعني مثل القرب من الأعماش القرب من الأعماش أو القرب من من الجواج أو القرب من الإمام مالك أو القرب من الشافعي أو القرب من الإمام أحمد أو القرب من يحيى بن معين أو القرب من البخاري أو القرب من مسلم وهكذا لكن بشرط يكون صحيح سن صحيح ونظيف الاسناد نظيف الاسناد أيضا هذا كي يكون في الدرجة الثانية الدرجة الأولى العلو المطلق الدرجة الثانية القرب من إمام من أئمة الحديث حتى ولو وقع بعد ذلك الكثره وقعت الكثره في العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مادام توصلت الإمام من أئمة الحديث وبعده كثر العدد هذا ليهم يعني لكن بشرط أن يكون ماذا أن يكون صحيح الإسناد أن يكون الإسناد صحيحا القسم الثالث القرب بالنسبة ايش معنى بالنسبه؟ يعني بالنسبه إلى رواية أحد الكتب الستة يعني مثلا القد بالنسبه إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم أو إلى السنن ومشي بدروا الكتب الستة فقط يعني أو كتاب من الكتب المعتمدة يعني كالمسند وايضا كالموطا وايضا كسنن سعيد بن منصر وايضا كسنن دارمي وايضا كصحاح بن حبان وابن خزيمة وأيضا كسنن سنن البيهقي مثلا وهكذا أو المصنفات المصنفات فإذا كان قريب إلى رواية أحد كتب السته أو غيرها من الكتب المعتمده هذا تعطله الدرجة, الدرجة الثالثة مع نظافة في الاسناد مع نظافة في الاسناد وهذا طبعا هذا يعني كثرة اعتناء المتاخرين به من الموافقه والابدال والمساواه والمصافحه وهذه الانواع الاربعه المتاخرين كانوا مساله الموافقه ومساله المبادله يعني الابدال مسألة المساواه والمصافحه كانوا كي يعتني بها المتاخرون يعتني بها كثيرا المتاخر. يعني الموافقه والابدال والمساواه و والمصافحة والمصافعة الموافقة طبعا هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين يعني يحاول أن يوصل إلى شيخي أحد المصنفين من غير طريقه مثلا إذا كان هناك حديث رواه البخاري رواه من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث معروف كتاب الله القصص وهذا حديث رواه البخاري في كتاب التفسير ورواه بإسناد مثل هذا الإسناد وذكر البخاري مناسبة ذلك يعني في حديث آخر فقال عن آنس طبعا الربيع أن الربيع هذه العمديالو كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فابو ابو عائله الجاريه فعرضوا عليه الاموال الارش يعني يعني عندك القدر هذاك باش يتقدر ويعطوهم يعني الاموال فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابوا الا القصاص فامر رسول الله بالقصاص فقال انس بن النضر وهو ما شاء الله يعني رجل من الصالحين وهؤلاء من من قال فيهم رسول الله لو أقسم على الله إلى أبره يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله يا أنس كتاب الله القصاص يا أنس وسبحان الله أهل الجارية تغيروا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله لا مصلحة لنا في قصاصها بل نقبل القصاء نقبل الآرش الآرش إذن هكذا فإذا رواه الراوي من جزء الأنصار يعني تقع موافقة البخاري في ماذا في شيخه من علو درجته وكذلك مثل حديث يروي البخاري عن قوتيبة عن مالك عن قتيبة عن مالك فلو رواه راوين من طريقه كان بينه وبين قتيبة كم راوي ثمانية وإذا روينا هذا الحديث نفسه بعينه من طريق أبي العباس سراج كان بينه وبين قتيبة سبعة أشخاص إذا لاحظوا الوصول إلى شيخ أحد المصنفين ولكن من غير طريقه من غير طريقه ولا خص يكون كيشترطوا يكون العدد اقل بحيث لو رواه من طريقه عنه أحد الا كان أكثر فمثلا ما ذكره الحافظ من حجر في النخبه او البخاري عن قتيبه عن مارك حديثا فاذا روينا احنا من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبه قلنا ثمانيه وإذا روينا هذا الحديث نفسه من طريق بالعباس السراج هذا أبو العباس الصراج طبعا أحد شيوخ البخاري عن قتيبة مش يكون بيننا وبين قتيبة سبعة أشخاص اذا حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخين بعينه مع علو الاسناد مع علو الاسناد على الإسناد إليه على الإسناد إليه إذن هذه تسمى الموافقة لكن الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين شيخ شيخ أحد المصنفين ولكن ماشي من طريقه من طريق آخر ولكن يكون بعدد أقل مما لو رويناه من طريقه عنه إذا روينا من طريقه هو مش كل عدد أكثر ولكن إذا روينا من طريق آخر مش كل عدد أقل مش كل عدد أقل مثلا ما قال ابن حجر كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي القعنبي هذا تلميذ الإمام مالك يروي عنه الموطع وهو شيخ وشيخ البخاري ماشي شيخ البخاري شيخ شيخي شيخ, شيخ البخاري عن مالك ماشي كل القنابين في بدلا من قطيبة في كل القنابين في بدلا من قطيبة وهذا يسمى البدل الوصول إلى شيخ شيخي أحد المصنفين من غير طريقي هذا يقال له البدل كما قال الأئمة لكن إذا استوى العدد في الإسناد يعني عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين مع إسناد أحد المصنفين بحل قلب نحاجر بحل مثل بن حجر يعني بحل غير النساء مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحد عشر نفسا في أحد عشر نفس هذا رواه مثلا نسائي وش حديل الرواة أحد عشر نفس إذا روينا إحنا يقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي في أحد عشر نفس مع أنه بإسناد آخر هذا حديث بعينه بإسناد آخر ولكن وقع لنا في نفس العدد اللي وقع للنسائي يعني ساوين النساء من حيث العدد هذا يقال له المساواه هذا المساوات طيب إذا كان أيضا استواء عدد الاسناد من الراوي إلى ماذا؟ إلى آخره مع اسناد تلميذي أحد المصنفين هنا تلميذ أحد المصنفين هذا كانت مصافحة هذا يقال له المصافحة. وعلى اسمها أو على اسمها المحدثون مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقية من تلاقية إذن هذا هو النوع الرابع النوع الرابع من أقسامي العلو القسم الخامس العلو بتقدم وفات الراوي بتقدم وفات الراوي وقد مثل العلماء يعني وذكر ما قاله الإمام النووي يعني فما أرويه عن ثلاثة عن البيهاقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خالف عن الحاكم لتقدم وفاة البياقي عن ابن خالف وطبعا أنتم تعلمون أن الحاكم البيهاقي توفي سنه سنة 458 هجرية بينما ابن خالف توفي سنة 487 هجرية فلذلك كان ما نرويه عن ثلاثة عن البياقي عن الحاكم أعلى مما نرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خالف عن الحاكم علش؟ لأن وفاة البياقي تقدمت عن وفاه ابن خالف فبين ابن خالف لاحظ بين ابن خالف بين ابن خالف والبياقي يعني البياقي توفى متى اربعميه سنه اربعميه وخمسين وابن خالف سنه 487 وسبعه وثمانين شحال بينهم زياده واحد بينه يعني واحد توفى واحد اربعميه وثمانيه وخمسين هو البياقي والثاني توفى سنه 487 وسبعه وثمانين شحال زيد هذا سنه 487 وواحد 458 58 458 يلا 458 هذا الوفات ديال البيعاقي خالف 487 طبعا شحال تما ديال الفرق بينهم شحال من وخمسين، وابن خالف 487 واسبعة وثمانين ما 458 458 مع 487 يعني وعشرين بينهم سعود وعشرين لاحظ، فلذلك قلنا بأن رواية هذه أعلى روايه هذه أعلى اعلى من ان ارويه عن ماذا عن ثلاثه يرويه عن سن افضل من ان ارويه عن ثلاثه البياقي عن, عن الحاكم الحاكم اعلى من ان اروي عن ثلاثه عن ابي بكر بن خلاف عن الحاكم لماذا ذكرنا طبعا العلو ايضا بتقدم السماع اي بتقدم السماع من الشيخ يعني واحد مثلا سمع من الشيخ يعني متقدما عن يعني مثلا قرأ عن الشيخ وسمع منه عشرين سنة ثم جاء آخر وقرأ عنه أيضا بعده عشرين سنة واحد قرأ عنه أربعين سنة واحد عشرين سنة يعني سمع منه متقدما كان أعلى من من سمع منه بعده واحد سمع من شيخ يعني جزبيهم واحد أحدهم سمع ستين سنة والآخر سمع أربعين سنة أربعين سنة وتساوى العدد إليهما فمن أفضل الجواب الأول أفضل من الثاني الأول أفضل من الثاني ويتأكد ذلك أيضا في حق من اختلط شيخه أو خارف أو خارف إذن في الأول يقدم, الأول يقدم. مفهوم؟ فهذه أقسام خمسة ونفس الأقسام تقال في النزل تعرف من ضد كل قسم ذكرناه في اقسام العلو نذكره أيضا في اقسام النازل أو النزول النازل أو النزول مفهوم؟ طيب ذكرنا أن الأفضل أن الأفضل العالي وأن النازل أقل يعني مفضل ولكن قلنا العلو أفضل من النزول هذا هو الصحيح خلاف للصوفية قالوا بأنه النازل أفضل لكثرة البركة وغيرها من المصائب اللي هي معروفة عن الصوفية يعني الخرافات ديال الصوفية طيب قلنا السبب لأنه يبعد العالي يبعد كثرة احتمال الخلال عن الحدث عن الحديث ويبعد أيضا كثرة النسيان ويبعد أيضا كثرة الخطأ. الخطأ ولذلك كان النزول مرغوبا عنه مرغوبا عنه بخلاف إيش بخلاف العالي واحتسمه العلماء شؤما لكن إذا تساوى الإسناد في القوة فهذا نقول العالي أفضل لكن إذا كان النازل أو النزول أفضل وهو أفضل في, في الإسناد فالنازل أيضا أفضل إذا كان رجال ثقاته إذا كان رجال ثقات رجاله أو ثق من رجال الإسناد العالي أو احفظ منه أو أثقى منه فأنا فنقول ذاك بأن النازل أفضل النازل أفضل طير حكمه حكم العالي والنازل يعني معلوم بعد ان ذكرنا هذه الأقسام فما حكمهم طبعا بالجملة العالي كما قلنا ما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من أئمة ائمه الحديث أو من احد كتب الحديث المعتبره أو ما تقدم وفات راويه عن شيخ أو ما تقدم سماعه عن الشيخ والنازل ما بعد من ما بعد ما بعد من الثلاثه وتأخر ما بعد يعني عن الثلاثة وتأخر عن الأخيرين ويكون النازل أبعدا فهذا حكمه ماذا حكمه العالي أفضل حكم العالي والنازل فهم حكمهم كما سبق سبقا قلنا في كل الروايات السابقة والأنواع السابقة إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا يعني ربما تجده صحيحا وربما تجده حسنا وربما تجده ضعيفا يعني هذا العالي يعني تعتريه هذه المعاني الثلاث الصحة والحسن يعني هذه الأحكام الصحة والحسن والضعف الضعف وربما الوضع يعني الضعف يعني كم يمشي فيه يعني بالدرجة الأولى وأنت هابط يعني مثلا ضعيف خفيف أو ضعيف شديد، واهن، أو موضوع موضوع. كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالصحه هذا، بما يتعلق بالصحة نفس الشيء، وبما يتعلق بالحسن نفس الشيء. فتقول هذا في العالي وتقول هذا في النازل. إذا فيمكن أن نقول بأن حكم العالي والنازل الصحة أو الحسن أو الضعف أو الضعف. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بقول المصنف رحمه الله. يعني في القسم الثالث عشر والرابع عشر العالي والنازل وكل ما قلت رجاله على يعني إذا قلت رجال الرواية فهو عال وضده معنى ضده يعني إذا كثرت رجال روايته فهو نازل فهو نازل وضده ذاك الذي قد نزلها إذن وصلنا إلى الأسئلة المعروفة ما هي الأسئلة؟ اولا تحدثنا عن العالي ما هو العالي لغة استلاحا وما هي أقسام العالي ما هي أقسام العالي وما هو الأفضل من هذه الأقسام التي سبقت وهي الأقسام خمسة ما هو الأفضل منها هل مطلق أم النسبي أيضا هذه هل تجري هذه الأحكام الخمسة على النازل وش؟ يعني نفس الأقسام أم ضدها ضدها وأيضاً يعني ما الفرق بين الحديث العالي والنازل وايضا ما حكمهما ما حكمهما يعني هل العالي دائما صحيح ودائما حسن أو تعتري هذه المعاني الثلاث ثم أيضا وهل توجد مصنفات توجد مصنفات في هذا النوع أو النوعين الجواب لا توجد مصنفات يعني خاصة بالحديث العالي ولا بالحديث النازل يعني هذا بشكل عام أما كُل تحدثوا على هذه الأنواع في التصانيف التي تعتني بالمصطلح فهذا نعم هذا نعم بل ألفوا فيها مؤلفات لطيفة سموها بأسماء قريبا من هذا النوع يعني سموها الثلاثيات معنى الثلاثيات يعني كيقصدوا بأن الحديث كيكون فيه بين المصنف وبين صاحب الشريعة آآ يعني اعني رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم كنت لا دي الاشخاص فقط وهذا أيضا هذا هو في إشارة إلى أن العلماء كانوا يهتمون دائما بالأسانيذ العالية بالعوالم من الأساند هذه اسمه الثلاثيات والذي أعلم أن هناك ثلاثيات البخاري هذا كتاب لي لابن حجر وهناك ثلاثيات أحمد بن حنبل وهذا سبق أن قرأته أيضا داخل السجن هذا ثلاثيات البخاري هذا الحافظ بن حجر وكتاب صغير وثلاثيات أحمد بن حنبل هذا للصفاريني الصفاريني بجديد السن وجديد الفاء. يعني المفتوحتين مفهوم هذا اللي الذي اعلم الثلاثيات هذه اللي كاينه هذه المؤلفات اللي اولفت في ماذا في العالي والنازل العالي والنازل وضده ذاك الذي قد نزلها نزلها هكذا بالالف يعني الف الاطلاق العالي الاطلاق ويسمى النازل ولبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايضا كما قلنا قسموه إلى خمسة أقسام يعني كل قسم من أقسام العلو يقابل قسم من أقسام النزول على الصحيح على الصحيح إذا هذا والله أعلم فيما يتعلق بهذين النوعين يعني العالي والنازل والآن وقفنا على النوع الخامس عشر الخامس عشر يعني سبق لنا ماذا؟ سبق لنا الثالث عشر والرابع عشر العالي والنازل والآن عندنا الخامس عشر الخامس عشر ما هو الموقوف الموقوف ونقف هنا وأيضا نتابع الحديث غدا إن شاء الله والسلام عليكم